رَبّ السَّماتِ وَأَبض وَمَا بََهُ مَا فَأْبُدُم وَقَ بِّبادَتِ هل تَقلَمُ لَ سَمّ وَقُ الرئَ أَإذماَا مِتُلَ سَوفَ أُقرْرَجُ حَّ أَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا ثُمَّ مَدَنَنِزْعَنَّا مِنْ كُلِّ شِيعهٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وَإِن 124. وعلى ربك حتما مقضيا 125. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها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 وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزا حتى فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَيَحْلُمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد